وَإِذَا سَمِعُوا مَآثِرَ إِلَى رُؤُوتٍ لِتَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَ